هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلَامًا فَأَنْتُمْ فِيهَا تَجْرُونَ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا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 بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا هُمْ رَاضُونَ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَحَدُهُم مِّنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ كَافِرًا فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ ذَهَهَا إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ